11. بسم الله الرحمن الرحيم 12. ألف لامرا 13. كتاب أحكمت آياته 14. ثم فصلت من لدن حكيم خبير 15. ألا تعبدوا إلا الله 16. إنني لكم منه نذير وبشير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 وَيُعْتِكُّ الَّذِي فضل فَضْلُهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الا انهم يذنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يذنون وما يعلمون انه عليم بذات الصدور وما من 118. وإلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 119. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاه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 124. ورحمة معدودة ليقولن ما يحبسه 125. ألا يوم يأتنهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 126. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه لا يئوس كف ولا ان اذقناه نعما بعد ضراء امسته ليقولن ذهبت السيئات عني انه لفرح سخو 11. إلا صَبَرُوا صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجو كبير 12. فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه الملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه وَالْفَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَقَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ فَهَل فهل أنتم مَن 12. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 13. نوفر إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 14. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار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 ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريته منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك كَيُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ مَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا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 إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 118. وآتاني رحمة من ربي وآتاني رحمة من عنده, رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون 119. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بقارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون 127. ويا قوم من ينصرني من الله إن قَرَضْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ وَلَا أَعْلَمُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا 119. <فت screams> أعلمكم لن يؤتيه الله خيرا 110. الله أعلم بما في أنفسهم 111. إني إذا لمن 11. قالوا يا نوح قد جاذلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين 12. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء صحي إن أن أنصح لكم إن كان الله مريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى والإنفتريتوا فعلى يجرامي 124. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 125. واصنعي فلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 11. ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 11. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 12. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور 13. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين 118. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل 119. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم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 يَأْخُذُنِي مِنَ الْمَاءِ يُقَالُ لَا عَاشِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَخَال بَيْنَهُمَا الْمَوْضُ فَكَانَ لِلْمُبْرِقِينَ وَقِيلَ يا أَرْضُ بَلْعِيمَاك وَيَا سَمَاءَ أقلعي غِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَنَادَى مُحَرَّبُهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 11. وإلا تغفر لي وترحمي 12. أكن من الخاسرين 13. قيل يا نوح اهبط بسلام منا 14. وبركات عليك وعلى أمم من من 7. وَأُمَمْهُمْ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ 8. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 9. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 114. قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين 115. وإلى عاد أخاهم هودا 116. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون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 11. in naqulu illa a'teraka ba'du alihetina besuq 12. qa la inni ushidu allaha wa shhedu 13. anni bari'u mima tushirikun min dounihi fakir جميعا لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها على صراط مستقيم فَإِن تَوَلّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُسِئلتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُنُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ 1. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْذًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٍ 2. وَتِلْكَ عَادٍ 17. جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عميد 18. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 19. ألا إن عادا كفروا ربهم 20. بعدا لعاد قومه 118. وإلى ثمود أخاهم قَالَ يَا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 110. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ الايان قومي ارئيتم على بينه من ربي واتاني منه رحمه واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيتم فما تزيدون لي غير ويا قوم هادين قتل الله لكم ايه فدروها تاكل في ارض الله فدروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب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 إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دياره جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَ أَثَرُ سُلَيْمَانَ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالَ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعْدِهِ حَنِيدٌ فَلَمَّا رَأَى إذ يوم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخفنا أوسلنا إلى قوم تط وتمرأة قائمة فضحكت 1. ورائي اسحاق يعقوب 2. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا 3. إن هذا لشيء عجيب. قالوا تعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الرضع وجاءتهم بشرا جادون في قومه إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتينهم عذاب غير وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ جُنُودُنَا لُوطًا فِي آبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَقَالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلِكَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ 11. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لهم 12. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي 13. أليس منكم رجل رشيد 14. قالوا لقد عليت ما لنا في بناتك من حق وإن نك لتعلم ما مريد. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى اك من شديد قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوه الي فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بقطع مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا ما جاء امنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه من عند ربك من ببعيد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 11. ويا قوم أوفوا المكيال والمزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين 12. الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيم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 قال يا قوم ارأيت من كنت على بجنة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أميب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم أو قوم صالح وَمَا وما قولو قم منكم ببعيد 112. واستغفروا ربكم ثم تو إليه 113. إن ربي رحيم ودود 114. قالوا يا شعيب ما ما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما انت علينا 124. واتخذتموه وراءكم ظهريا 125. إن ربي بما تعملون محير 126. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 127. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو 10. وارتقبوا إني معكم رقيب 11. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا 12. والذين آمنوا معه برحمة منا 13. الذين ظلموا الصيحة وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إلى فرعون وملئيه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المويد وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بِسَرِفْدِ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ قُرًى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا وَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فما أضنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا مما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إِنَّ أَخْدَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب ان ربك فعال لما يريد وامم الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُولٍ فَلَا تَكُ فِي مِلْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰٓئِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُ وَفول النَّصيبَهُم غَيرَمَ قُ وَلَ قَدَآتَنَا مُوسَكِتابابَ فَخْتُ لِفَف وَلَلَا كَمَةٌ سَبَقَتْ مِغَْبِّكَ لَ خُضِيَ بَنَهُم وَإِنَّهُم لَفِي شَكِ مِنهُ مرِيين 124. وإن كلا لما رَبُّكَ ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير 125. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون بصير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 1. Inna l'hasanat yudhibna ssiyyat 2. ذikra lildaakirin 3. واصبر فإن الله 4. لا يديع أجر المحسنين 5. فلولا كان من القرون 5. من قبلكم 6. أولو بقية 7. ينهون عن جاءنا منهم واتبع الذين ولم يؤمنوا اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم من واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امته واحدا 7. ولا يزالون مختلفين 8. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 9. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 10. وكلا نقص عليك من أن لا يوشك نيمان تثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون نعمل على مكانتكم ان عاملين وانتظروا ان تَظْهَرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ